صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي واد للهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاغراب المنافقون ومن اهل المدينه مرجوالا النفاق لا تعلمه لا تعلمهم نحن نحن نعلمهم سنعذبهم ثم يرد سنعذبهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى أذاب عظيم فاخرون اعترافوا بذنوبهم خلطوا اعمالهم صالحا واخر سيئا اسال الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم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 وقل إمنوا فسيعلم الله أمركم مرسوله والمؤمنون وستردون إلى أعلم الغيب والشهادة وستردون إلى أعلم الغيب والشهادة فينبئكم بما كونتم تأملون وَالخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُؤَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ أَلِيمٌ حَكِيمٌ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرة وتفريقا بين المؤمنين وإقصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطحروا والله يحب المضحرين أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أمن أم أسس بنيانه على شفاة رفنهار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 لهم الجنة يقاتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايأتم به وذلك هو الفوز العظيم الآبدون الحامدون السائحون الراكعون, الراكعون الساددون الآمنون بالمعروف والناهون للمنكر والحافظون الحدود الله وبشر المؤمنين ما كان لل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 الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم روف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم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 من الأعراب أيه يتخلبوا الرسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم أنفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب في سبيل ذَلِكَ بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصون في سبيل الله ولا يطون. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا نالون من أذى نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به أمل صالح إن الله لا يضيع آثام المحسنين ولا ينفقون فقته صغيرة ولا كبيرة ولا يخطؤون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفعوا كافة فلولا نفر, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائبة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولاعلهم يحضرون ووليتفقهوا ولي... في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدعونكم من الكفار واللي يدوم فيكم غلظة.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 فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل آمن مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولاهم هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصربوا ثم صرف صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقرون لقد جاءكم رسول من أوفسكم أزيز عليهما أنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين روف الرحيم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر والناس وابشر الذين آمنوا وابشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عياذ ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم مستوى على الأرض يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فأبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وامروا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم أذن أليم بما كانوا يكرمون هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلمه عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق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 وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ وَاسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ فَنَدَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ فَنَدَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي الْقُيُودِ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَأَبَ لَّجَّا لَجَّا أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَن أنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ذر مسه كذلك زين للمسلمين ما كانوا يأملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجدمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تأمنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يردون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكونني أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف من إن أصيت ربي أذاب يوم أظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون دون الله ما لا يقفرهم ولا يقفرهم في السماوات علَّةٌ نبِئُونَ الله بما لا يَأْلَمُ في السماواتِ ولا في الأرضِ سبحانه وتعالَ أَمَّمَ يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتَهُ وَاحِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ويقولون لولا أنزل عليه آيات ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه فقل إنما الغيب لله فاتظر إن معكم من المنتظرين وإذا أذعن الناس رحمة من بعد ضرّا إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البرد والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها جاءت تاريخ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين لدين لين ان جئتنا من هذه لنكونا من الشاكدين قل فلم ما ان هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاء الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء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 هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها قايدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئتهم بمثلها، وترهقهم ظل، لَهُم ظل ما لهم من الله من آسى، كأنما, كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مضلما. اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الله اكبر <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشققوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاء فكف بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كننا ان عبادتكم لغافلين هنالك تدعو كل نفس ما اسلفت ورد الى الله مولاهم الحق وطلن ما كانوا يفتمون قل من يرزقكم من السماء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 قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يا حق أم لا يهدي أفمن يهدي إلى الحق يا حق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع, أكثر وما يتبع أكثرهم إلا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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَأْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيقُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ ه و منهم من يؤمن به يؤمن به وربك علم بالمفسدين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك علم بالمفسدين وإن كذبوا كفوا وان بدئ ام مما تاملون ومنهم من يستمعون اليك ففات تسمع الصم وما له كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك افات تهدي العمى وله كانوا لا يبصرون إن شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بآية قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينا كَبَعضِ الَّذِينَ إِذَهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكفئون كفَيْلِينَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساءة ولا يستقدمون الله أكبر الله أكبر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 أَذَابُهُ بَيَاتٌ أَوْ نَهَارًا مَا ذَا إِسْتَأْجِلُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا بَوَقَعَ آمَنَتُمْ بِهِ أَأَلَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَأْجِلُونَ ثُمَّ ثقيل للذين طلبوا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون واستانبونك حقه قل لي قل إني وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به واسر الندامة لما رأوا الأذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن عَدَ الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويحيي وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهو دو للمؤمنين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 متىٰ في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم فنفيق ثم إلينا مرجعهم ثم نفيقهم الأذاب الشديد بما كانوا يكفرون. الله أكبر.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 عليهم نبأ Нوح إذ قال لطومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لطومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشَرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًمَةً فَمَقْضُو إِلَيَّ وَلَا تُنظَرُونَ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 وجعلناهم خلاء فوأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فوذر فوذر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده عرشا إلى قوم فجاء فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم وسها وهاغون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق قالوا ان قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم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 وقال موسى ربنا إنك اتيت فرعون وملؤه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا قمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالي قال قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الله أكبر الله أكبر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 وَيَرِي النَّظُومَ بِعَلَيْهِمْ وَلَ الضَّالِينَ وَجَاءَوْا زَنَابِبَنِ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعُوْنَ فِي الرَّعْنِ وَجُنُودُهُ بَغِيَوْنَ وَعَدْوَة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 كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونسنا ما آمنوا كشفنا عنهم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 وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك من ربك، واتبع ما يوحى إليك من ربك، واتبع ما يوحى إليك، واتبع ما يوحى إليك، واصبر حتى يحكم الله. وهو خير الحاكمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله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 صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ذيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقاً وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبين وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنُوكُمْ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَا بَنِيَّ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مُّبِينٌ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 إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم غفرت وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقولوا أي يقولوا لولا ذِلا عَلَيْهِ كَنْزٌ او جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ انمَا انت نذير والله على كل شيء وكيل ان يقولوا افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم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 كان يريد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون هؤلاء. إِكَالَذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوهُ فِيهَا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوهُ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْكَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِنْ طَبْعِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّ الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشداء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 أَفَلَا تذكرون الله أكبر الله أكبر بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ولقد أرسلنا لوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاظ عليكم عذاب يوم أليم فقال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 قال يا قوم أرأيتم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من الربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَنْ إِنْ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا أَنَا آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمَا أَنْتَجِهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن صرني من الله إن طرتم أ فلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائِ الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك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 صح لكم إن كان الله يريد أن يغواكم هو ربكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعليه إجرامي وأنا بريء روح إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصمي وصمي الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن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 أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بي علمه وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام من وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّنَنَّ من مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ نُوحِيهَا إليك مَا كُنتَ تتعلم وأن ت ولا قومك من قبل هذا فصبر إن العاقبة للمتقين.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 إنه يعلم الجهر وما يخفى ولو يسرك للسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت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 أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنTAGنا به منا، اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا، اللهم إن نسألك أن ترضى عنا في هذه الساعة. بظلا تطلب علينا بعضه أبدا اللهم إن نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك اللهم من غضبك ومن النار اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إن نسألك بمنك وكرمك يا رحمة يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم الفردوس الأعلى فإنك عظيم ترجى لكل عظيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك أحسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم ثبتنا عند السؤال يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا أرحم الراحمين ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبَّطنا الشيطان عند الموت اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وقلوباً خاشعة ودعاءاً مستجاباً يا رب العالمين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 اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورنا رياض من رياض الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو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 والسلامة من كل إذن والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آت نبوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم انا نعوذ بك من شر ما عملنا ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعمل اللهم انا نعوذ بك من شر ما علمنا ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل خير اعمالنا اخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغلنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك يا رب العالمين اللهم بسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك اللهم آتنا من الدنيا ما تقينا به بتنتها يا رب العالمين اللهم اجعل ما آتيتنا من كل شيء معونة على طاعتك واجعله يا رب العالمين خيراً لنا ولا تجعله شراً علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طاهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم إنا نسألك صحةً في إيمان وإيماناً في حسن قلوب ونجاحاً يتبعه خلاح ورحمةً منك وعابيته مغضرةً منك ورضواناً اللهم اختم لنا شهر رمضان برضاك يا رب العالمين اللهم أعذ علينا رمضان أعواماً عديدة وأزملة مديدة في عافية وتقوى وهدًا وتقا وغنى يا رب العالمين اللهم إننا سلكك الهدا والتقا والعفارف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لك كما تحب وترضى اللهم اجعلنا لعبادك كما تحب وترضى اللهم يا الجلال والإكرام لا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين فنعجز ولا تكلنا إلى الناس يا رب العالمين اللهم لا تكلنا إلى أحد من خلقك فإنك على كل شيء قدير اللهم إننا نسألك أن نسألك اللهم أن تؤلف بين قلوب المسلمين اللهم أصلح ذات بينهم واهدم سبل السلام يا رب العالمين اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ودماءهم اللهم احفظ لنا ديننا واحفظ لهم دينهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تسلط على اللهم لا تسلط على المسلمين من لا يخافك فيهم ولا يرحمهم يا رب العالمين اللهم انصر الذين قتلوا ظلما وعدوانا اللهم نصر الذين قتلوا وشردوا ظلما وعدوانا اللهم اجعلهم يا رب العالمين منصورين يرونا يا رب نرى يرى, يرى المسلمون يا رب العالمين النصرك لكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين اللهم نصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أذل البدع التي تحارب دينك اللهم أذل البدع التي تحارب دينك وتحارب هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق اللهم أذل البدع التي تحارب الحق يا رب العالمين اللهم أذل البدع إلى يوم الدين اللهم عليك بالسحر يا رب العالمين اللهم دمِرهم ولا تسلِطهم علينا ولا على أحد من المسلمين اللهم أبطل كيدهم اللهم اجعل شعورهم محيطة بهم يا رب العالمين اللهم إنهم تقطّعوا وبغوا وأفسدوا يا رب العالمين وظلموا اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لما تحب وترضى اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم واعن على كل ما فيه الصلاح للشعبي وللمسلمين اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين احفظ لنا أمننا وديننا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو عنا اللهم إننا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا محشي ثنايا عليك أنت كما أثنت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر